م و ه و ي ه د ي ه إ ل ى ع ذ ا ب ا ل س ع ي ر يا أيها ا ل ن إن كنتم من ا ا س في ريب ل ب ع فإنا خ ل ق ن ا ك م من ت ر ا ب ف إ ن ا خ ل ق ن ا ك م ي ه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 من لن يعنصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب الى س بسبب م فليمدد ا ء ل إ السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب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 ت ق و ى ا ل ق ل و ب لكم م فيها ف ا ن ع إلى أجل ل مسمى ثم م ح ه ا إ ل ى ا ل ب ي ت ا ل ع ت ي ق و ل ك ل أمة ج ع ل ن ا م س ك الاسلاميه ي ذ ك ر م ا ل على ه م ر ز ق ه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 وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك ب ا ن إن ان ل ل يولج الليل ل ه في ا النهار ه النهار الله ر و و ي ج ا ن ا الليل الله ر في وأن سميع ب ص ي ر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 وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه ة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع إ ل ى ربك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 ما ل م ي ن ز ل ب ه س ل د ك ت و ر م ح م و م ا ل ل ظ ا ل م ي ن من ن ص ي